وَمَتِّعْنَا اللَّهُمَّ بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّاتِنَا أَبَدًا مَا أَبْقَيْتَنَا وَاجْعَلْهَا رِوَافِدَ مِنَّا وَاجْعَلِ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا وَانصُرْنَا عَلَى مَنْ عادَانَا وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا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 اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل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 يا فارج الهم يا كاشف الغم يا مجيب دعوه المضطرين يا من لا تختلف عليه اللغات يا الله يا الله يا الله يا ارحم الراحمين اللهم ارحم وقوفنا بين يديك اللهم ارحم وقوفنا بين يديك أتيناك بذنوبنا, أتيناك بذنوبنا اللهم إن ذنوبنا وصلت عنان السماء وليس لها غافر سواك إلهنا اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا اغفر ذنوبا علمتها وما علمها الناس اغفر ذنوبنا اللهم لا تخرجنا من مصلانا هذا إلا وقد غفرت جميع ذنوبنا اللهم وجعلنا من متقائك من النار اللهم حرم هذه الوجوه على النار لا تردنا خائبين لا تردنا خائبين اللهم ارحم تضرعنا بين يديك اللهم انا تركنا اهلنا ودورنا وتركنا كل شيء وتوجهنا إلى بابك الكريم أنت قلت وقولك الحق أدعوني أستجب لكم ها نحن دعوناك ها نحن دعوناك نطمع بمغفرتك وعفوك ومرضاتك فلا تردنا خائبين اللهم اعز الإسلام والمسلمين اللهم اعز الإسلام وانصر المسلمين اللهم اعز الاسلام وانصر المسلمين اللهم واعد المسجد الاقصى الى حمى المسلمين اللهم عليك بعدونا وعدوهم اللهم عليك بعدونا وعدوهم اللهم انصر الإسلام واحفظ المسلمين في كل مكان اللهم انصر من نصر الدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين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 اللهم اغفر لوالدينا ولوالد والدينا اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم ويسر أمورهم واشرح صدورهم وارزقنا برهم أحياء وأمواتا واجعلنا تحت رهن اشارتهم يا رب العالمين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 وعلى آله وأصحابه والتابعين